شائل يسأل ويقول يشاع من بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله من المرجئة فهل هذا الكلام صحيح حفظكم الله وبارك فيكم حتى الساعة لا أعلم أن الألباني رحمه الله من أهل الإرجاء بل هو علم من اعلام السنة ورجول من حماتها والذب عنها وعن اهلها ثم ان كانت منه زلة فان كثيرا من اهل العلم من العلم قبله كان قبل كانت لهم زلات فعلى سبيل المثال ابن قدامة قال عبارة تفويل لكتابه المعروف لمعة الاعتقاد ورد الشيخ محمد بن برهيم رحمه الله عليه رد قويا وبرأه من التفويض والامام الصابوني ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله له في عقيدته المشهورة لسالة المشهورة عقيدة السلف اصحاب الحديث له عبارة تفويض ومع هذا لم يقل اهل العلم انه مفوض فكم من امام تجل به القدم مرة او مرتين او مرات ومع هذا هو محفوظة كرامته مصان عرضه عندما يعرف قدره فاذا كان الالبان رحمه الله وقع في قول شابه فيه المرجع فهذا لا ينقص كرامته ولا يبيح عرضه ولكن هي لعبة قطبية سرورية اراد منها القوم ان تكون الحرب بين السلفيين حتى ينشغلوا بانفسهم عن الاعب القطبية وحيلهم وصنوف مكرهم فنحذر من هذا وما احسن ما قاله العلامة الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن صالح بن عديم رحمه الله في من يصف الالباني رحمه الله بالرجاء قال إن, ان هؤلاء اما انهم لا يعرفون الالباني أو لا يعرفون الإرجاء. فإن الذين يصفون الماني بالبال بالإرجاء يريدون تكثير الحكمة. فواكد أنها لعبة قطبية. هي لحيلة من حيلهم وأسلوب شيطاني من أساليبه الماكرة. فلا يفاي لا تقوما يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم.